يا راع الجود تمنيت تعود شفت الجربة وشفت الراية شفت الجفين وسهمك يا أخو يا العشاقي صبك بالعين يا راع الجود يا راع الجود <تصفيق> أخي برك خان يا أخو عزيزه تحدر اني ابوخ قلبي يا وصايكم يا عرفك ليل ضعن حامي انا المشافخي خيالي سبي يا ترضش لان يا عباس سعير النار بيخيامي شفت الظل و شفت الضبره شفت المسموم يم جودك روحي يا اخوي طافت وتحوم شفت الظل و شفت الضبره المسموم يمجودك روحي يا أخوي ضفت وتحوق يا راعي الجود يا راعي الجود يا راعي الجود تمنيت تعوق شفت الجربة وشفت الراية شفت الجفين سهمك يا أخوي العشاق صبك بالعين <تصفيق> يا راع الجن يا راع الجن اريد ليام تنظرني وتشوف الظار يا عباس اخوي چم طيف لي بطيف يصرخ چم لي وجع عين علي خلي العدل غرك وينك راعينا ما شفت النار وشفت ادك شفت الايتام وبلا تفطيح عشاطف مصيوب الهام شفت النار وشفت أدهاك شفت الأيتام وبلا تفطيح عشاطف مصيوب الهام يا راعي الجود يا راعي الجود يا راعي الجود تمنيت تعود وشفت الجربة وشفت الراية وشفت الجفين سهمك يا أخو يا العشاطي صبك بالعين يا راعة الجود يا راعة الجود عليها الحال يا عباس عدايكم حير قضي خيامي وذبحا وكل زليم نهنا وحسين الذباح ظامي وسهر لي للا منام وصبر حال بيتامي أخي بريك بعد عيناك وحشة وسود أيامي شفت احسين وشفت الطفل وشفت الجسام صير مذبحهم بالحوم ويا عينتنا شفت احسين وشفت الطفل وشفت الجسام صير مذبحهم بالحوم ويا عينتنا يا يا راعي الجود يا راعي الجود يا راعي الجود تمنيت تعود شفت الجربة وشفت الراية شفت الجفين سهمك يا أخو يا العشاطي صبك بالعين. يا راعي الجود يا راعي الجود شفي الطفليل تعانى لك يروحي ويوتني لك جاي يريد لي ودعم وتبعنا يقيل لي طايحي الوفاي اجي بالماء على شفتك يدني الماء يدني الجيف على زندك بخبرك انت حامي حماي شفت الطفل وشفت اللاعه وشفت الاهات وينادي زينب يا عم عباس المات شفت الطفل وشفت لا اللاع او شفت لا وينادي زينب يا عم عباس المات يا راعي الجود يا راعي الجود يا راعي الجود, يا راعي الجود من يتعور تلجلبه وشفت الرايه شفت الشفين سهمك يا فويا لا شاط صبك بلا يا راع الجو يا راع الجو اداء الرادود الحسيني احمد المله كلمات الشاعر الحسيني السيد تحسين الياسري ندة الصوتية والتوزيع التوزية علي الجزائري